هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 112. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 113. يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 115. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير 116. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور 117. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وافقو مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وافقو لهم أجور كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعونكم لتأمنوا بربكم والرسول يدعونكم لتأمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إنكم تؤمنون 111. الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم 112. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض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 111. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم 112. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم 117. بشرىكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 118. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا قُنْتَ بِسْمِ نُورِكُمْ قِن نَرْجِعُ وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم ارتبتم وتربصتم ارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور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 قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدّقين والمضدّقات وأقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجرا كريما 121. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون 122. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم 123. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعبوا ولهوا وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيت أعجب الخفر نباته ثم يهيج فتره مصفر ثم يهيج فتره مصفر ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضا 117. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 118. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 119. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. 129. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 120. والله ذو الفضل العظيم 121. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب, إلا في كتاب من قبل أن نبرأها 121. إن ذلك على الله يسير 122. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور 123. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل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 117. فمنهم وَكَثِيرٌ وكثير منهم فاسقون 118. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم 119. وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة